لآن آل القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره الهدقان وما I well... don't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 لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، وضل عكم ما كنتم تسعون. قد فصلنا الآيات لقومه علمون وهو الذي أنشأكم من نفسه واحدة فمستقر ومستودع قد ومن النقل من طلعها قنوان دانية, دانية وجمات من أعنام والسيتون